بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها انها زوجها وخلق من ازوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تُقُ اللهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَاتَّقُوا مَا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم رقيبا وَآثُ التَمَا أَمْ وَلَهُم وَل تَتَبَدَرُ الغَبثَ بِطَبِ وَلا تَقُلُ أَمْولَهُم إِلَ أَمْوَالِكُمْ وَآاتُتَأَولَهُ وَل تَتَبَددَرُ الْ الغَبثَ بَِيدِ وَلا, ولا تأقُلُ 111. إنه كان حوبا كبيرا 112. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث واربا 113. خفتم ألا تقسطوا تَنَزَّلَ بِكِ عُمُرُ قَادِرُ كُنِلَنَّسَائِمَ ثَنَاثَ وَثَنَاثَ وَهُدَا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ِكَ أَدنأََّ تَوللكَدنَّ تَعول وَآةُ النِسَ صَد قاتِهِ فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طرن لكم ولا تؤت السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤت السفاء أموالكم 113. وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 114. ورد فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا 117. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 118. ومن كان غنيا فليستعفف 119. كان فقيرا فليأكل بالمعروف 110. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أَهْرَدَ دَكَاتُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مما مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون كل منه اوكف نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه اول القربه واليتامى والمساكين فوزكوه منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والنساكين فارذكوهم منه وقولوا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 فلعفا خافوا عليهم فليدتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إنه يأكلون فَيَصِلُونَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كن نساء فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص وإن كانت واحدة وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبواه فلأم فَلِلس فهل لم يكن له ولد وورثه اذاه فله به الثلث كان له اخوه فلهم السدس 117. من بعد وصية يوصي بها أو دين لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله ان الله كان عليما الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ يصقُ مَا تَرَكَ أَزواجُكُم إَِّم يَكُهُ وَلَدَ وَلَكم يَصق مَا تََك أَزاجكُمْ إَِّا يَكُهَُّ وَلَد فَإِن كََ من بعد وصيتي يوصينا بها او دين بعد وصيتي يوصينا بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركت لكلكم ولد فر ان كان لكم ولد فلهم نفث من ما ترثتم فان كان لكم ولد فرهم نفثون مما ترثتم من بعض وصيه توصون بها 111. أخ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس 112. كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من, من بعد وصيه يوصا بها او دين غير مضار من الله بصية من الله والله عليم حليم والله عليم حليم تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم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 اِنَّ الْفَاحِشَةَ مِنَ النِّسَاءِ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنَ النِّسَاءِ فَاسْتَشْهِدُوا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أَوْ أو اللَّهُ الله لهن سبيلا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى 119. والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا عنهما الله 111. إن الله كان توابا رحيما 112. إنما على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 113. إنما على الله للذين أَمَّنُ نَسُوءَ أَبْجَأَنَكِ سُنْدُ تُونَ مِنْ قَرِيبٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وليست التوبة للذين يَنُونُ السَيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كفار أَذِنَّا لَهُم عَذَابًا أَلِيمًا أَلَئِكَ أَذِنَّا لَهُم عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كرها 111. لا تذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 112. ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما 119. وعاشرون بالمعروف 110. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 111. 116. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 117. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النقنطارا فلا منه شيئا إردال زوج مكال زوج وآتيتم إحداظ لقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهدانا وإثما مبينا أتأخذونه بهدانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غريضا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ولا تنكحوا ما نكحاباكم من النساء الا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكحاباكم 111. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 112. إنه كان فاحشة ومقتا وساء 111. كرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ 112. كرمت عليكم أمهاتكم 20.早 March 21. وبنات الأخت وأماتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 21. وبنات الأخت وأماتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من ابنكم واخواتكم من الرضاعه التي في حجوركم واخواتكم من الرضاعه واماه نسائكم وربائكم اللاتي في حضوركم اخواتكم من الرضاعه وام 147. وقبائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن 148.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 وَوحَد إِلُ أَبنائِفُمَّذينَ مِنْ أصلَابِكُم وَأَن تَجمعُوبًَا الأُختَينِ إَّ ماَا ق صَف وَوحد إل ائِفُ الذيينَ منِن أصلَابفُ وَآن تَجم أُغَنا الأُختَينِ إا ما قد صَلَف إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّمَا عَاكَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْأُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَدْ آتَيْنَا لَكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَبَ بِدَارٍ لِّلْمُقِيمِينَ وَأُحِلَّ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وأحل فمَستَمتَعَطُ بِمَِّ فَآاتُهَُّ أُجورَهَُّ فَرضَ فَتعَطُ بفَآاتُ أجورع فَرغ وَل جُناحَ عَلَكُم فيِي عادل فريضه ورجنا عليكم فيما تهاويت بدينه عادل فريضه ان الله كان عليما حكيما انما كان عليما حكيما 119. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 110. ومن لم يستطع منكم لَنَكَتْ اِيمَانُكُم مِّنْ قَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ, بعضكم من بعض فَنكِحون النَّ بإِذن أَهلَِّ وَآتُون النَّ أُجورَهُ النَّذِمَعُو فيِي مُحْصَنات أَكعون النَّ بئِذْني أَليَّتَُّ محصات غير مساافاتٍ وَلاتخذاتِ غير مشافات وَلا متخذات أخدان فإذاَا أُحص فَإِن تَنَ بِفَاحشَةٍ فَلَه نصقُ مَاعَمُخصَاناتِ مِن العذااب فَإذا أُحص ذلِكَ لِمَن خَشِيَ اللَّعْنَةَ مِنكُم ذلِكَ لِمَن خَشِيَ اللَّعْنَةَ مِنكُم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم يريد اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عليم حكيم 122. والله وليم الحكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات يَمِيلُونَ مَيْلًا ظَغِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَقُلِ الْإِنسَانُ ضَعِيفٌ وَقُلِ اموالكم بينكم بالباطل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تاكلوا تكون تجاره عن رضا منكم لا تكونوا ان وانف بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن رضا منكم ولا تقتلوا انفسكم 111. ولا تقتلوا أنفسكم 112. إن الله كان بكم رحيما 113. إن الله كان بكم رحيما 114. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا 119. وكان ذلك على الله يسيرا 110. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 111. إن تجتنبوا كبائر ما كباء وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله اخبق النار ادا للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب للرجال نصيب اسال الله من فضله اسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مغليا مما ترك الوالدان والاقربون ولكل جعلنا مغالي مما ترك الوالدان والأكرمون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما ان 116. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 117. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهفروهن في المضاجع واضربوهن والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وَنُفٍّ فِي الْمَوْضِعِ وَقَرُبُهُ فَإِنْ أَقَمْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ نَسْبِيلَا إِنْ أَقَمْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ نَسْبِيلَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إن الله كان علي 117. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما 118. شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا وافتث الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا فَعْضُ الله أَلا تُشِْرك ب شَيو وَبِوالدَي يحم فَعضُضُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الذُّنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالْجَارِ الذُّنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ الله لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا إن الله لا يحب من كان مغتالا فخورا الذين يلغنون ويأمرون الناس بالبغل ويسهمون ما آتاهم الله من يربو لي وقتهم ما اسمع ما هم يقبل للكافرين عذابا مهينا واعدنا للمكذبين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ أَقْرِنًا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ أَقْرِنًا وَمَا زالَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَن ما رزق الله وما أعلنوا أمنا في ده كل يوم آخره وأن تقوم لما رزق الله وكان الله بهم عليما وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتن لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتن لَّذِي أَجْرُهُ عَظِيمًا بَكِيْتَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ أَنَّا شَهِيدًا بَكِيْتَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كل أمة بشهيد إِنَّذِكَ عَلَى هَأُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَفَرُوا وَتُولَ لَوْتُ تَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَسْتُمُونَ اللَّهَ حديثا بِسْمِكَ تَرْجَعُ وَأَنْتَ مَصُولٌ لَنَا فَتَوَدِّي الْأَفْوَ وَلا يَكْذِبُ لَغْوَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا وَلَا تَوَأَنْتُمْ تُكَرَى حَتَّى تَعْمَنُهُ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُلْغًا إِلَّا عَالِهِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَجِلُونَ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَارَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ الغائط أو لا مستم النساء وإن كنتم مرضوا أو على سبري أو من الغائط أو لا مستم النساء أولى مسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أولى مسكم النساء فامسحوا بردوحكم وألهيكم إن الله كان عفواً غفورا إن الله كان عفواً غفورا أَرَأَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السُّبُلُ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ هُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ والله اعلم باعدائكم والله اعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مِنَََّهادُ يُحَذبُونَكَلمََّ وَضَيْه وَيَقُونَ سَنََّ وَافَن مِنَ الذيهذونعَرْذبُونَكَلمَ تَضيه وَيَقُودَ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَأَيْنَا دَنِيًّا بِأَلْفَتِهِمْ وَقَعْنَا فِي الدِّينِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَأَيْنَا دَنِيًّا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واتمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واتمعوا عنهم كان وَلَكِنَّ أَخْوَفَهُمْ وَأَكْثَرَهُمْ عَلَى كِلَّاهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَكِنَّ أَخْوَفَهُمْ وَأَكْثَرَهُمْ عَلَى كِلَّاهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَلَكِنَّ أَخْوَفَهُمْ وَأَكْثَرَهُمْ عَلَى فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا لما معكم آمنوا بِمَا هزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقم سوزوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم آمنوا بما هزلنا توجوها فنردها على أجزارها أو نلعنهم أو كما لعننا أصحاب السبب أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله وَيَوْمَ لَا يَنفَعُ ذَا لَهُ ثَمَنٌ أَشَاءَ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدَّسُونَ أَنفُسَهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدَّسُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُدَسِّى مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا إِنَّهُمْ أمر كيف يستغون على الله الكذب وكفى به إسما مبينا أمر كيف يستغون على الله الكذب وكفى به مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمْ تَرَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا وَيَقُولُونَ كفروا الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُ اللَّهِ وَمَنْ يَلْعَمِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا وَمَنْ يَلْعَمِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا أَن لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَنْدَهُمْ نَطِيْهُمْ مِنَ الْمُلْكِ فَيْلَا يُحْتُونَ النَّاسَ غَفِيرًا أَمْ يَحْتُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ أَمْ يَحْتُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا لقد اتينا الاذرينا الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما لقد اتينا الاذرينا كتابهم حكمتهم واتيناهم ملكا عظيما فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَضَّ عَنْهُ إِنَّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ فَضَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَنَّتٍ مَسْئِرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا قُل لَّمَّا نُبِذَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيذُوقُوا الْعَذَابَ قُل فَإِنَّهُمْ بِقُلُوبٍ غَيْرَ اَنَّى يَذُوقُ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٌ ذُخِرَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٌ تحتها الأنها وغنبي نتيا أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ونرحلهم ظلا ظليلا لهم فيها أزواج مطهرة ونرحلهم ظلا ظليلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيَنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُو بِالْعَدْنِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حكمتم ان الله نعما يعظكم به الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا 178. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 179. في شيء إلى الله والرسول ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ 111. يتحاكموا إلى الطاوة وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا 112. يريدون أن يتحاكموا إلى قَالوا أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى ما فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا 143. الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا 144. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن فَسَهُمْ جَاءَ كَفَسْتَغْفِرُ الله وَلَوْ انَّهُمْ إِذْ وَلَّوْا أَنْفُسَهُمْ جَاءُ كَفَسْتَغْفِرُ الله فَسْتَغْفِرُ الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَجَدَ اللهَ تَوَّابًا رحيما 112. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما 113. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 114. فلا لا يؤمنون حتى يُحَكَّمُ كَثِيرٌ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا عَوَجٌ مِمَّا فَعَلْتَ وَيُجَلِّي مُتسليما وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قُتِلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ولو أنا 117. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا 118. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فعلوا ما يواضون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا وَلا دَنهُم صِاقَم مُْتَفمَا ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن يطعنهم وهو سوله فاولئك كما الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقوا وحسن اولئك رفيقوا ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ, الله وكفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا وكفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَإِنَّ فِي رُبَاتٍ أَوْ فِي الْجَمِيعِ 124. وإنفروا ثبات أو إنفروا جميعا 125. وإن منكم لمن ليبطئا 126. وإن منكم لمن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 لَكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ 117. فكأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشكرون الحياة الدنيا بالآخرة بل يقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل يُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَيُّهَا النَّغِمَا وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَنَا لا تُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَال كَوْبًا مِنَ النِّجَالِ وَالْإِسَاءِ وَالوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا قلوا لربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك وَاجْعَلْنَا مِن لَّدُنكَ عَلِيمًا وَاجْعَلْنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان فقاتلوا إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفْءُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ أن تر إلى الذين قيل لهم كسوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم فَلَمَّ كُتِذَ عَلَيهِمُ القِتَالُوا إذَا فَيقُم مِنهُم يَغشون الن سَتَخَشيَة اللههِ أَو أَشَدَّ خَشِيَ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا متع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله متع الدنيا فتيلا أينما تكونوا يدرك يَكُولُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَرُسُلُنَا فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ من عند الله ايَذَن تُقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِن تصبهم 119. قل كل من عند الله 110. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 111. فما لهؤلاء القوم لا ما أصابك, حسنة الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة 111. وأرسلناك للناس رسولا 112. وكفى بالله شهيدا 113. من يطع الرسول فقد أطاع الله 114. من يطع الرسول فقد أطاع الله وسولف بالافاه وما من تولى فما ارسلناك عليهم حفيضا ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيضا وَإِن قُلُن طَائَفٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا وَيَقُولُونَ طَائِرُكُمْ إِذَا بَغَضُوا مِنَّكَ بَيَاتَ قَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَكُونُ وَاللَّهُ يَدْرِي مَا يُدْيُول فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ اللَّهِ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 117. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 118. وإذا جاءهم أمر وَلَ رَدُّهُ إلَ الرَّسُولِ وَإِلَاءُلأَمِّ مِنْهُم عَالمَهُ الذيينَ يَسْتَم بِقُونَهُ مِنهُم وَلَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 117. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 118. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها 119. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها شَفة حسََتَكُهُ نَصِيم مِنهَا وَمَ يشَ شَفةَ سَئتَكُهُ كِفلُم مِنهَا وَمَ يشَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فحيوا بأحسن منها أو حيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا وَمِنْ أَصْدَقِ مَا احْدِيثَا مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَنَّ لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ بِمَا كَسَبُوا اتُريدون ان تهدو من اضل الله اتُريدون ان تهدو من اضل ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا وَدّ لَ تَفُرونكَمَا كَفَوفَتَكُونَ سَو وَدُّ لَ تَكفُونكَمَا كَفَوفَتَكُونَ سو فَلَا تَتَّخِذُ مِنهُم أَْلَ أَحََّ يُهاج فِي سَبِي للل فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا تولوا فاخذوهم وكتلوهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَاصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ أَوْ وَلَ شَ أَ اللَّهُ َنسََّطَهُ مَا لَكُم فَلَقاتَرُوكُ وَلَ اللَّهُ نسَكَهُم ما لَْكُم إنْ ي التَّزَلُوكُم فَلَم يُقاتِلُوكُم وَأَقَوْ إلَكُمُ السَّلَمَ فَبَاجَ عَلَم اللهَّهُ لَكُم لَم سَبِيلَ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أوكسوا فيها ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم 117. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم 118. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم 119. وكتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا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 ودية سلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فإن كان من قوم عدو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 ذينهم ميثاق صدقت وسلمت الى اهله وتحريم قره مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله انا وكان صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما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 وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الذين آمنوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 اتغنين ولا تقولوا لمن القاء اليكم استراما استمؤمنا ترتهون عرضا حياه الدنيا تبتغون عرضا حياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره تبتغون عرض الحياه الدنيا. من يفعل دم الله معانا كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 111. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 112. وكلا وعد الله الحسنا 113. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فَضَلَّ نَّمَا ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ ٱللَّهُ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 117. قالوا كنا مستضعفين في الأرض 118. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 119. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فَأولائِكَ مَأوهُم جَهن النَّم وَسَاءت مَصير فأ إكَمَأوهُم جَهن إِلَّا المُستَظافينَ مِن الجال وَِّسَاءِ وَلِْلدانَان لا يتطونَ حلَ توَ وَلَا يحتدونَ سَبِيلَ إِللاا المُتَظافينَ من الجالِ والالس وَللدان لا يتط حلَ توَ وَلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ أُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عِنْدَ الله وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا فَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كفروا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 119. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 110. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فأقمت لهم الصلاة فلتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فَإِذَا سَجَدُوا فَيَكُونُونَ مِنْ أَمَامِكَ وَالْتِقَاءَةٌ أُخْرَى لَنْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا وَدََّّينَكَفَو لَ تَغْفُلَ أَسْحَتِكُم وَأَمتِعَِكُم فَاملُونَ عَلَكُم مَلََاحِدهَ وَد الذيذينَكَفَ لَ تَفُونَ وَلَا جُنَاحَ عَلَكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَم مِ مَقرَرٍ أَكُنتُم مَرضَّ أَنْ تَبَعُ أَسْحََكُمْ وَلَا جُناَاحَلَكُمْ إ كَ بِكُمْ أَدَم مِن مَقَرٍ أَوكُنتُم مَرضَّ 117. وخذوا حذركم 118. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 119. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا فإذا قمأمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 117. ولا تهنوا في ابتغاء القوم 118. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فَكُنْتُمْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا 111. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله 117. ولا تكن للخائنين خصيما 118. واستغفر الله 119. ولا تكن للخائنين خصيما 110. واستغفر الله 111. إن الله كان غفورا رحيما, إن الله كان غفورا رحيما 111. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم 112. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما 113. الله لا يحب من كان خوانا أثيما 116. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ مَا ما لا يرضى من القول 117. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم 111. وكان الله بما يعملون محيطا 112. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا 113. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا 111. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا 112. في الحياة الدنيا فمن يجادل الله 113. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 114. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله وَمَي يَكسِر إِثمًَا فَإِنَّ ماَا يَكسِهُ وَلَ نَفْسِهِ وَميْ يَكسِر إِثمَ فَإِنَّ ماَا يَكسهُ وَ نَفْسِهِ وَوكَانَ اللهَّهُ عَليمًا حَقيِيمَا وَكَانَ اللَّهُ وَالِيمًا حَكمَا 113. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 114. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم ق حتَمَ بتانَ وَإِثمَ غينَ وَلَ ل فَضلل اللهَّه عَلَكَ وَرَحْمَتُهُ لَم مَ الطائِفَةُم مِنهُم أَ يُظلّوكَ وَمَا يُظِّونَ إِلَّا أَفُسَهُم يَا رَايْتَ مَنْ سَهُلَ هَمَّطَافَتُهُمْ أَنْ يَضِلُّوا وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ من شيء وما إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم 111. وكان فضل الله عليك عظيما 112. وكان فضل الله عليك عظيما 113. لا خير في كثير مننا يجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس خير في كثير من يجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل 123. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير نُوّهِ مَ وَل وَُصِه جَهن نُوَّهِ مَ وَل وَنُصلهِ جَهَّمَ وَسَأَتْ مَصير نُوه مَ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 بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِيَّذَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إلا لعنه الله لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضللنهم ولا امننهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ولا اضللنهم ولا 114. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا 115. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا تَمَاءَ وَاَهُمْ جَهَنَّمَ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصا وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصا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 119. وعد الله حقا 110. ومن أصدق من الله قيلا 111. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو وَمَن أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَن أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ واتبع وَ مَِّتَ إِذُ الرهِي مَ خَلفَ وَاتَّخَذَ اللهَّهُ إذُ الرهِ مَ خَللَ وَاتَّخَذَ اللهَّهُ إِذُ الرهِي مَ وَلِلَّهِ مَا فيِي السَّمواتِ وَمافِيأَرضّ وَللمَا فيِ الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَكُلَّ مَا هُوَ لِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ 119. ويثلى عليكم في الكتاب في يتام مَا التي لا تؤتونهن ما كتب لهن 110. قل الله يستيكم فيهن وما عليكم في الكتاب في يتام كُتِبَ لَهُمُ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن هُنَّ وَالْمُصْطَفَيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالْمُسْتَضَافِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْتَ تَقُومُ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَالْمُسْتَضَافِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وَإِنِ وإن امرأة خافت من بعليا أَوْ أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 118. وإن امرأة خافت من وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالسُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِنْ اللهَ كَانَ الَّذِي تَمْلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَنْ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تصلحوا وتتقوا فإن نعم وكان غفورا رحيما وان يتفرق يغني الله كلا من ساعته وهي يتفرق يغني الله كلا من ساعته وكان الله واسعا حكيما فَكَمَا هُوَ وَاسِعٌ حَكِيمٌ ولِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ولِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الله هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمُ السَّائِلِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مُنْكِرًا لَّكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض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 ايَ شَيُذْهِبُكُمْ ايُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ ايَ شَيُذْهِبُكُمْ ايُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى مَن كان يريد ثواب الدنيا الله ثواب الدنيا كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ 111. وكان الله سميعا عليما 112. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا 113. إن إن الَّذِينَ يَتَّفِرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّفِرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أَنْ يتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين أولائك هم الكافرون حقا أولائك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا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 119. وكان الله غفورا رحيما 110. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء 111. يسألك أهل الكتاب سألوس كبذكَ فَقالوا ألن الله جَرَة فأخَدَتهُ الصائقَةُ بظُمِهمقد سألوسكذ فَقالواين الله جَ فأخدت الصائقَةُ بغُمِهم ثُمَّ اتَّخَذَ اللَّيْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ أَفْهُمُ الْبَيِّنَاتِ فَافْعَلُوا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّخَذَ اللَّيْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ 118. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 119. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا له 121. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 122. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. وَلِهِمْ قُلُوبٌ هُنَاةٌ بَلْ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ على مريم وَمِن كُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَدَاوَةٌ يَا لَنُسْتَنَّا الْعَظِيمَةُ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قتلنا المسيح يسوعنا مرويا مصلوا الله وما قتلوه ولا صلبوه ولكن شب بها له وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وان الذين اختلفوا فيه لفي شك مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ مَا رَأَوْا بِهِ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اتَّبَاعًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَلَكِنْ قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ, الله إليه بل رفعه الله إليه وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 115. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 116. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم وَبِصَدِّهِمْ أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نوع عنه وأكلهم أموال الناس بالباطن وأخذهم الربا وقد نوع عنه وأكلهم أموال الناس وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِفُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ والمقيمين الصلاه والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنفيهم اجرا عظيما والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك اشتركوا في القناة بَاوَثِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيْنَ إِلَٰهٌ وَحِينَا وَإِسْنَاء إِلَى وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْتَاثِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا داود زبورا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 رُسوللَُّ بَشررينَ وَمُذِرينَ لِأََّ يَكُونَ لَِّا سِعَ اللهِ حُجَّةٌ بَعذَوسُل رسول بَشررينَ وَمذِرينَ لأََّ يكُونَ ل إَّ سعَلَ الله حجج بَعدَوسُل وَوكانَ اللههُ عزيزًا حكيم لكن الله وليدا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه انزله بعلمه والملائكه يشهدون والملائكة يشهدون وكفى بالله, شهيدا وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قر ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريقا جنما خالدين فيها أبدا فارِقُوا جَهَنَّمَ خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير الله يسير يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم يا ايها الناس اتقوا ربكم واسولوا بالحد من ربكم فامنن خير لكم وان تدخروا فان لله ما في السماوات والارض وان 117. وكان الله عليما حكيما وَكَانَ 118. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 119. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم ورور ان ورسله ان بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ولا تفيوا ثلاثه ان تو خير لكم ان تهو الله اله واحد ان نضع وبحانه ان يكون له ولد وبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا صَالِحَاتٍ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ <تصفيق> وَأَمَّا الذي نَسْتَن كَف وَسْتَكْ بَووفَي وَعَذِبُهُم مذاَابًا أَلمَو وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُون اللهِ وَلَ وَلَا نَصير وَأََّ الذي نَستَنْ كَفُ وَْتَكْ بَو فَيْ وَِّمهُ 112. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اصموا به فسيدخلهم في رحمه منه ام الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه فسييدخلهم في رحمه منه وفضل وي 117. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما 118. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 119. يستفتونك 129. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولدون وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْكُلُ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنفيين يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم أَن تَضِلّوا يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم أَن تَضِلّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللهُ بِكُلِّ